اسم الاب والابن والروح الخدر الالاخ الوحد امين لما كنا لم يبقى علينا سوى ثلاثة أيام على عيد الميلاد المليل فأنا عايز ناخد تأمل بسيط يناسب عيد الميلاد يعني ونعتذر لأبينا ابراهيم نقبله إن شاء الله بعضه أما الشيء الذي أريد أن أكلمكم عنه فهو إن الله هو الساعي إلينا يعني كثير نحن لا نسعى إلى الله ولكن الله هو الساعي إلينا ولذلك قال الخديث يعقوب السروجي ان كانت هناك خصومة بين الله والانسان ولما لم يسعى الانسان للتصالح مع الله نزل الله الا العالم لكي يصالح الانسان وده كان هو اهم حاجة في التجسد الالهي ان ربنا يقيم صلح بين السماء والارض واحنا بنقول في القداس الغريغوري صالحة السمائيين مع الارضيين وطبعا الفداء جزء من هذه المصالحة كما قال ابو الرسول في كورنثوس الثانية السحنشة انه اقام صلحا بدمه واعطانا خدمة المصالح سعي الله البشرية ده كان منذ البدء من ايام ادم ادم لم يذهب الى الله ويعترف اليه لأنه قد عصى وصيته وأكل من الشجرة وإنما اختبأ من الله اختبأ وراء الأشجار وهرب من ربنا ربنا هو اللي ذهب لآدم وسعى إليه له فرصة أن يتكلم ويدبر الأمور معاه وأعطى وعدا بالخلاص ان نسل المرأة سوف يسحب رأس الحي برضو نفس الوضع بالنسبة لربنا مع الشعب المتمرد في البرية هؤلاء لم يصلحوا مع الله بل كانوا في كل يوم يزيدون شهرا وكانوا ناكرين لجميل عليهم لما نزل لهم المن والسلوى وصجر لهم ماء من الصخرة ومع ذلك ربنا سعى لهؤلاء الناس كيف يخلصهم وكيف يقودهم من البرية الى ارض تفيد لبنا وعشر ما في الواجهة بالنسبة لأهل انهنوة. لم يقل الكتاب إن أهل عينوى شعوا لمصالحة الله وإنما الله هو الذي سعى إليهم وأرسل إليهم يونان النبي لكي يجذبكم إليه فصاموا وصلوا وتابوا وقبلهم الله دايما ربنا هو اللي بياخذ المبادرة وهو اللي بيشعى لأجل الإنسان حتى لو الإنسان بعد عنه وهكذا كانت رسالة الأنبياء ربنا أرسل للأنبياء لكي يصلح مع الناس بل أيضا كان يعاتبهم يعاتب البشر لكي يصلح معهم يقول اي شيء يمكن ان يعمل لكرني وانا لم اعمله وكان يعاتل ويقول فركوني انا ينبوها الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا مشقق على لا تمام فربنا هو اللي بيروح وبيفعاتل وبيصالح حتى لو الناس لم يقبلوا المصالحة معه يصبر ويكرر الى اكره لدرجة انه قال مرة بسطوا يديا طول النهار لشعب معاند التكسس ايه غرب التكسس هو ده جاء المسيح يطلب ويخلص ما ثلاث جاء الى الذين رفضوه هو اللي بيصعد جاء الذين رفضوه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ورفضهم له لم يجعله يرفضهم بالنسب بل بالعكس أراد أن يخلصهم ويخلصهم أيضا من رفضهم أحب الظلم أكثر من الموت فما زالش منها لأن أعمالهم كانت شبيرة إنما أحب البشرية في بردها عنهم وبهذا الحب جزاهم عليه من الحاجات العجيبة برضه في هذا المجال أن المسيح كان بيسعى حتى وراء الشر والخطاة وكان يسعى إلى العشرين والخطاة ويأكل على موائدهم لدرجة إن ال الكتب والفريسيين لاموه قالولوا ازاي ازاي بيدخوا البيوت العشرين والخطاة ويبتكى عندهم والسيد المسيح قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدو ابرارا بل خطاة الى الثوبة ولم يكتفي بهذا انما اكثر من هذا اختار احد الرسل الاثنى عشر من بين هؤلاء العشارين مثل انجيل وايضا ذهب ليبيت في بيت زكى العشار واحد جاي يقول زكى العشار هو اللي سعى وراء المسيح ويسلع الجنازة لا ده احنا نجيها بالعكس المسيح هو اللي مشي نحرك الجنازة حيث يوجد ذكا العشار كان عارف العكايرية وايضا ذكا العشار لم يدعو المسيح الى بيته لكن المسيح هو الذي دعا نفسه الى بيت ذكا ولما هاتبوه كيف يبيت ليس بيت رجل مخاطئ قال لهم أليس هذا هو أيضا ابن لإبراهيم اليوم حدث خلاص لأهل هذا الجيد كان المسيح يدخل مع هؤلاء القطاع ويسعى إليهم يعني الخروف الضال لم يسعى إلى الراعي لكن الراعي هو الذي سعى وراء الخروف الضال وما كان الحروف الضال يستطيع ان يرجع الى صاحبه لانه ضل وعقله مش مساعده او ما عندوش العقل اللي يسعده وهكذا الدرهم المفقود لم يسعد الدرهم المفقود ان يرجع الى في صاحبته هي الكنيس لكن ربنا هو اللي سعى وراء هذا الدرهم وارجعه الى حيث كان اولا سوخار تحت مدن السامرة مش بس لم تسع اليه لاغلقت ابوابها في وقه حتى ان تلمي زيه يوحنا ويعقوب قالوا له أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة كما فعل إليه قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل يخلص العالم وفعلا جاء الوقت الذي خلص فيه مدينة للسامرة في وآمنوا به وقبل ذلك خلص المرأة الثامرية التي لم تسعى إليه مطلقا وما كانت تعرفه حتى تسعى إليه ولكن هو الذي سعى إليه وهو الذي بدأ معها الحديث وقال لها اعطيني لأشرف. وهو الذي فتح معها موضوعات مقدسة، وهو الذي فتح معها موضوع للاعتراض، هو اللي عمل كل حاجة. والتلاميذ لما جون كانوا مستغربين أنه بيكلم امرأة، لكن دي طريقة نفيسة، انه يسعى إلى الناس حتى. لو لم يسعوا هم اليه من ضمن الذين لم يسعوا اليه الامم الوسنيين يسعوا اليه ذلك لكن هو بدأ علاقة معهم مدح قائد المحف وإيمانه وقال لم أرى في اسرائيل كله في بان مثل ايمان هذا الرجل وقال عبد الحكميين يأتون من المشارق والمغارب يتكئون في احضان ابراهيم بينما يدل الملكوت يطرحون للظلمه في الخارجيه وايضا اعطى الايمان للونجينوس قائد البحر الذي طعنه بالحرفه فساعده بالمعجزة خروف دم وماه من جسده انه هو يؤمن والحقا كان هذا الانسان ابن الله فآمن وفينا بعد قبل التلاليه قال لهم اذهبوا وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص وقال ايضا اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم جميع ما عوصيتكم به تحسن بالامم الذين لم يطلبوه ولم يسعوا اليه لكن طريقة ربنا هي هذه ان هو يسعى ويأخذ المبادرة بنفسه سعى وراء التلاميذ بعد القيامة لانهم كانوا فبعفوا واظلقوا على انفسهم في العلية وشكوا في قيامته كلهم شكوا في قيامته ثم واضح شكوا وزي المتيح ظهر له ونجاهه من شكه وقال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنة وكشف له جروح لكن مش بس توما ده الأحد عشر شكوا أيضا لما جاءت إليهم مريم المجدلية تبشرهم بالقيامة لم يصدقوها ولما جاءت إليه من نسوة يبشرن بالقيامة لم يصدقوهن وتراء كلامهن لهم كالوسوات تشكوا في القيامة فالسيد المسيح ظهرهم قال لهم أنا هو هو اللي بيصعى وراء الناس ما شيء لما الناس هم اللي يصوئلي ليه بعث هناك نوع من الناس ربما يحبون الخطية وطول ما هم بيحبوا الخطية ما يصووش لربنا لكن ربنا يسعى وراهم لكي يعطيهم محبته. ولكي يعطيهم التوبة ومن غير ما يعطيهم التوبة هيكوبوا ازاي لفي سفر اربية النبي بيقول توبني يا رب شأتوب فهو يسعى ليعطي هؤلاء التوبة والوسنيون كيف يدلون الايمان يسعى اليهم الله وبمعذجات وبأنواع وطرق شتى يمنحهم الإيمان وفي البعض ضعفاء ما عندهمش الإرادة القوية اللي يسألوا به إليه زي ما قيل في رسالة الرمية الشر الذي لست أريده إياه أفعل فإذا لست أنا أفعله بل الخفية الساكنة فيه هي اللي بتخليني أعمل جدا فالذي ذا ربنا ينجيه يسعى اليه وينجيه من محبة الخطيئة بيقول ان الارادة الانسان بتنقصه الارادة يعني حتى حب الخير ما عندوش الارادة اللي تخليه ينقص فربنا يعفيله الارادة اذا يعطي الانسان الايمان كما اعطى الواسنين يعطي الانسان التوبة زي ما هل تودني يا رب سأتوب يعطي الانسان محبته لان محبة الله تنسكن في القلب بالروح القدس ويعطي الانسان ايضا الايمان طيب وايه تاني وهو اللي يمنحه المعرفة تبخذوا ناس مثلا زي المشروعين من الشياطين اللي ستناهم الشياطين دول هيوصلوا ربنا الزائد زي, زي لاجئون ريس للشياطين مسيطر عليهم عقلا وقلبا وإرادة وجسدا وكله نتيجة ربنا هو اللي يسعى وهو اللي ينجي الراجل اللي مطروح 38 سنة ليس له انسان ينفيه البركة بل يسعى الى المسيح لكن المسيح هو اللي سعى اليه وهو اللي انقذه برضو الناس التعبنين في حياتهم اللي يسعى إليهم ربنا زي ما ورد في سفر إشعياء في الصح واحد والستين بيقول روح الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المكسر القلوب المثبيين لأنادي للمثبيين بالقب وللمسؤولين بالإطلاع يعني هو اللي بيصع اليهم كل هذا يجعلنا مطمئن ان الله يريدنا هو يريدنا له وهو الذي يقف على الباب ويقرأ تقول لي طيب لو واحد فتح له الكش وانه فتح لهش هيظل واقفا يقرأ على الباب حتى يبتلئ رأسه من الطل وقصصه من ندى الليل ولا ييقص منه ربنا لم ييقص من الحالات الصعبة أبدا وظل يسعى وراءها مهما صدر منها من بعد من فرق من عدم إرادة من رفض هو بيسعى وراء الكل يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق الحلوة لكن مش مع مش معنى كده ان اكملنا ربنا بيسعى ورانا ان احنا يعني نسال عليه ونسيبه نرفض نرفض عارفين انه هيجي لنا لا مفروض ان نشترك معه مفروض ان احنا نشترك معه لعن العروس التي رفضتها قاسك من هذه العبارة حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت حينما قبر طلبته فما وجدته دعوته فما اجابني فما نعرضش نفسنا كده ان احنا نزل نرصد على صوت لأن الكتاب يقول طول أناس الله إنما تدعون إلى كذبة مش معناه إنه صادر علينا وإحنا راقبين للدعوة باستمرار إن الحكاية تعلمنا الاستحضار إلى النهاية لا إذا دعانا نستمع إليه ونحرص على دعوته ونشترك معه في العمل وايضا هذا الامر يعطينا دعوة ان نكون مثله كما ان هو بيفعل كده مع القطاع احنا ايضا نفعل كما ان هو بيصبر على الرافضين احنا نصبر كما ان هو مهما تركناه لا يتركنا احنا برضو نعمل كده كما انه يتأذن علينا، ما سأذن برضو على البأيين لكي نحصل درسا من ميلاده ونجعل شاعلية الميلاد تسري في حياتنا له المجد الدائم على